بالأمس طارت إلى فلسطين فاجعة مرة حزن عارم في كل بقعة من فلسطين انتشر سماء تحمل معها مطرا أسود فبالأمس اعدام أمير بغداد قد وصل الخبر رجت فلسطين رجا لا يكتب ولا يوصف بات الصمت دموعنا دمع من القلب قد انهمر قد أبكان موتك يا رجل نعرفه دق الحزن بيوتنا وقلوبنا وحجارتنا والشجر جيوش إلى أرض العراق زحفت من بعيد تحمل الموت معها ملاجئ العامريه بحيتهم جريمة قد ارتكبوها ولن تغتفر على أرض بغداد اجتمع الجياع دون خوف فأي دولة عربية اليوم ستخيف التتر صدام يعدم صدام يا أيها الوطن العربي يعدم ولحظة إعدامه لا سمع لدى الزعامة العربية ولا بصر يا أيها الزعيم العربي انظر جيدا أليس صدام من صلب العروب ومنكا حدر ألم يزرع النصر الشريف في أراضيكم ألم تأكلوا وتشربوا ألم تقطفوا الثمر تركتموه وحيدا يعدم ألهتكم الدنيا أجل فلا بد للعيد من لهو ومن سهر يا فلسطين أفخري ارفع الرأس برجل شريف رجل ضرب إسرائيل بصاروخ من بغداد إلى فلسطين عبر رجل ضقى قدم ضاجع اليهود وأرعبهم فمن صدام ونصر الله خذوا العبر صدام حسين قتلوك غدرا لا رجولة منهم فحتى من أعدمك خلف القناع استتر ظنوا أنهم ربحوا قتلك فضجوا فرحا حسبوا أنه عند موتك يكون القتال قد توقف. واقتصر لا لا يا من على جسد صقر العرب قد اجتمعتم ففي الفلوجة الرجال لن يفيدكم منهم حرس أو حذر ففي بغداد وبعقوبة والفلوجة أسود زأرت أقسم بأن يثأروا لدمائك فالغيث بدأ قطرة ومن ثم انهمر يا حجيج مكة يا حجج مكة صوب بغداد ولوا وجوهكم فبغداد اليوم قبلتكم فصوبوا نحوها اليوم النظر يا حجج مكة قولوا يا حجج مكة قولوا أشر الحق كسيف يقطع يا حجج مكة قولوا أيجوز قتل مسلم في ليلة عيد منتظر يا حكام العرب قولوا يا امران نصر قولوا فمن غيركم لقتله قد خطط ولقبره قد حفر يا جبناء الامة يا جبناء الامة ألا تجروا على صراخها فقسما حدادا على موته حتى النور قد انقطع من القمر عربية قد رضيت عنك قد رضيت عنك غرف البيت الابيض اما هزكم غضب رب السماء والارض ورب البشر هليس بالغريب عنكم ليس بالغريب عنكم كم كان ثمن صدام عندكم كم كان ثمن صدام عندكم فهل يا ترى من غضب السماء هل من مفر هل يا ترى من غضب السماء هل من مفر هل يا أمة العربية هل من غضب السماء هل من مفر موسيقى قد أبكان موتك يا رجلا نعرفه دق الحزن بيوتنا وقلوبنا وحجارتنا والشجر موسيقى موسيقى هالجيوش إلى أرض العراقي زحفت من بعيد تحمل الموت معها ملاجئ العامرية ضحيتهم جريمة قد ارتكبوها ولن تغتفر على أرض بغداد اجتمع الجياع دون خوف فأي دولة عربية اليوم ستخيف التتر صدامي اعدام صدامي ايها الوطن العربي اعدام باللغطين قلبي خدوه مني يا عزيزان ولحظة اعدام لا العربية ولا أيها الزعيم العربي انظر جيدا أليس صدام من صلب العروبة ومنكم الدم الحضار ألم يزرع النصر الشريف في أراضيكم ألم تأكلوا وتشربوا ألم تقطفوا التمر؟ ان يعدم الهدق من الدنيا فلابد للعيد من لاهو ومن صهر يا فلسطين فخري يا عراق فخري يا مجداد فخري ارفع الرأس برجل شري رجل ضرب إسرائيل بصاروخ من بغداد إلى فلسطين.